أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأعلم أنما أموالكم وأولادكم فتنة. wa anna allaha 'inadahu ajrun 'adheem enyi mliyoamini msimfanyie khiana Mwenyezi Mungu na mtume wala msifini amana zenu nani mnajua najueni ya kwamba mali zenu na wana wenu ni fitna na